బిస్మిల్ హిర్రహ్ మ నిర్హిం అ రహ్మ అల్లె మల్ ఇన్ అల్లె మెహుల్ الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من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 مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوارل المنشآت في البحر كالائام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء إِرَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ ఇది లేస్ అల్వీ وَلَا అల فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا కిబ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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ఇ فِيهِمَا కుక كُلِّ సిల్ జ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا దిబ పురుషీ దు హస్తూ సి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 كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنات فبأي آلاء ربكما تكذبان مدها فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهه ونخل ورممان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء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 قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ